111. لنخرج به حبا ونباتا 112. وجنات ألفافا 113. إن يوم الفصل كان ميقاتا 114. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدة للطاغن ما أبا لا بثينة فيها أحقا لا يذوقون فيها برد ولا شرابا إلا حبيما وغساقا 112. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا 114. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا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 يَوْمَ يوم يقوم الروح والملائكة صفا 112. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 113. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أذلناك معذبا قريبا يوم يظهر المرء ما قدمت يداه يوم يظهر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا